بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي نها لظو نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلّي الذين هم على صلاتهم ذائبون، والذين في أموالهم حق معلوم بالسائر والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمول، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن بتقارة ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم والذين هم بشهاداتهم قاعة الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا قسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا